ترفق بقلبي فالاعاصير ت ز أ ر وسود و الرزايا في الظلام تزمجر ترفق بقلبي فالجراح ك ث ي ر ة وذي أ س ه م شتى عليه تكسر ترفق بقلبي فالاعاصير ت ز أ ر وسود الرزايا في الظلام تزمجر ترفق بقلبي فالجراح ك ث ي ر ة وذي أ س ه م شتى عليه تكسر ففي أ ر ض شيشان ا ل ش ه ي د ة ماتم فهل تسمع الدنيا الضجيج وتبصر وفي الشام أ ن ا ت و و ط ا ة غاشم وليل و آ ه ا ت ودمع و أ ق ب ر وفي دار هارون الرشيد زلازل واثار مجد أ ح ر ق و ه و د م ر و ه حنانيك يا بغداد صبرا فربما يتاح لهذا الكفر سيل مطهر لماذا دموع الحزن لست و ح ي د ة و أ ن ت على ا ل أ ي ا م عز و م ف خ ر وكل بلاد المسلمين مقابر وهم صور ا ل أ ح ج ا ر تنعى و ت أ م ر تماثيل لكن ناطقات و إ ن م ا بلاء البلاد الناطق المتحجر جراح بني ا ل إ س ل ا م غاب اساتها و أ ن ا ت ه م في كل أ ر ض تضور تساقيهم الدنيا كؤوس م ذ ل ة على أ ن ه م عزل ا ل أ ك ف وحسروا و ي ح ش د أ ر ب ا ب الصليب حشودهم ليستنجزوا الوعد الذي لا يؤخر فيا فارسا ها قد أ ط ل زمانه تعال فما كل على الصبر يصبر وعودك حق لم نزل في انتظارها وكل الرزايا في جوارك تصغر وجندك منصور وجيشك قادم ونورك في كل الدياجير يسفر تخطيت أ س و ا ر الولايات كلها لانك من كل الولايات اكبر وترهابك الدنيا وما انت لعنه ولكنك السيف الذي لا يكسر وانت لكل الظالمين نهايه فلا غرو ان صالوا وجالوا وزمجروا فيا ايها المستكبرين توكلوا وعيثوا فسادا ان اردتم ودمروا وصوموا عذاب الهون كل شعوبكم وقولوا لهم غير الحقيقه واسخروا وظنوا بان الامر طوع يمينكم وانكم الحتم الذي لا يغير و ا فهذه ديار الظالمين تجيبكم وهذا غد ا ل إ س ل ا م في ا ل أ ف ق يخطر وظنوا ب أ ن ا ل أ م ر طوع يمينكم و أ ن ك م الحتم الذي لا يغير و فهذه ديار الظالمين تجيبكم وهذا غد ا ل إ س ل ا م في الافق أ ف ق ي خ ط ر و وهذا غد الإسلام غد ي ا ل أ ف يخطر